الشيخ عبد الله البخاري محمد بن هادي صوت يعني هي طبعا باسي اوذا كان يا لو شبهه انا يا لو غلط انا كان جدي سلفي بيدى فوتي فهنزتيت وشبهي والله نصحتي بلا بلا كم ده كم كابر ابني جمرا ابوا فوتايا يا مبتدعه يا انتي كت يا بعدنا تبدعي شني كانت امندت الله نصحتي ده كم نصحتي ده كم كاتشي من نصح الشروط اخوي هي اولا تما أو الناصح من هو الناصح ان يكون عالما عنده عنده علم كامل وشو علمت شيب باعشي طاويه مثلاً بمن منا وباعش أن يعرف المنكر زاني ومنكره ومنكره كرش ك لمن هش كتي معلوماته كامل نقل يبدور نيتن دواي شوف هالشي لوبينيتن إيش كابلاش الرافضة بس متعب كأعتق متعب متعكلي بينته هيسخيناميلد هيس هيسخينامي بالامريزيابيداتو يعني إذا بيعقدار أو نخاطنه براس تيكالبون لقال بيداء بناء ونصحت كردن زور كسيفة وتعنديا شيخ عبد البخاري محمد بن عدي وغيري وش بعسي وش تنا كان هو فاشا النصيحة لا يعني أن يماشي لا يعني أن يزوره في بيته لا يعني أن يراه الناس مع بعضهم البعض لا يعني أن أنهم بيسيب كاب قريت قالين نخير بوش ونيا فاشا النصيحة تكيني تنصيحة دبيتة شيخ محمد بن هادي أجر غلط ضميان بزم بزمو بزمولا أحمد الله قصيدة كان يعني برا عصيدة بس يشترى ذاكن عليه هيبقى يك حش الاستفادة إننا نعمل كوثيدين علماء ده كاكو كتب علماء أقوال علماء هذه المطويات هذه السديات الصوتيات هذه السديات هذه السديات أتو ده أه... لو خد جيب ده كاكه دجره يبغى روناق ريو تابرة أي موضوع كه يعني دتي دتي أتو بناء نصيحة ده شيء ده شيء والله شيء نصحتك أنا وباش أتو هي كم نقطة أخد بباريزه أتو أتو أهلي لو يخلك نصحب يعني أتو بأخذ ده بينصحبك لي شعر قريبة تداعك أتو أهلي لو يخلك نصحبك يعني استاذ بكردي بكردي برام الله العظيم حتى بكري كيف تعزيلش بكاردني هخذ ببارزه السلامة لا تلاعدي له هشي دفوتين براكم أنت عند خوري والله العظيم قتو صادق بي لقاك خام خوري ده لديني بخود زاري, زاري. مستقيمة أزبردت من الصادف لاين من, فلان داك من, فلان داك من فلان. ومن ثم يعني هؤلاء لم يتيبو لم يتراجعوا بأقوال العلماء الكبار يعني هكذا جيل شغل لجيل شغريبي راناجري لشعبيدي فوزان ااا عبد البخاري محمد بن هادي برأكم جيل وأنا جيل ما دائما دا نصحات مانناكن, نصحات مانناكن, نصحات مانناكن. نقاش داك. جدال يعني ايش أريد الدليل بلغه بلغه بلغه ما انديت برو تاريخ سلف تما شاك ها ها سالس شيك على المسلفيديت انت كتوجع الشخص إذا كان تبليدك شرطي دبي بلغه هنا بتوه شي او قسيه كردي شي او قسيه كردي ولا شي ثاني هنا او قسيه شي ثاني هنا بابين واعلم ما يقولون وان ذكر الدليل فحسن ولكن لا يشتد يذكر الدليل العالم الإمام يقول هذا فلان كذا ها لم يقول الا أن يقول دليل او كذا وكذا لكن امام في الجرح والتعديل يقول هذا هذا هذا شخص كذا خلاص طالب علم يقبل من عالمه من يقبل من العالم هذا الكلام الذي يقوله خلاص وردك ان فلان واقع ان شاء الله بك الاخو خصك الاخو خصك هذا كبرك والله يريد الدليل تم بالك شنو دليل ديني لا الزامني غير مغتنئ به أو جاء على حليب كان قاعدة كان حليب يجعب ذاته أو كفاية تكبير لكم أقداربا زور كيس بنايو نصحت نصحات فوتايا بنايو نصحات أقداربا نصحات نصحات نصحات حتى أخذ فوتيني نصحات أهلي أخوي هي أوان بيها الله ستن أوان أهلي كيخوش شروطي أخوان هي نقبوته هي علمت بيناسي نصحات ذكي ثم بعد ذلك تراه قد هلك معهم بويت حجري بويت بناء من الصحابه نصحاب رب العالمين السلف والد بوكابلات ولا مرجعي دائما يجتبي سي سذاب عند المرجع ولم يعد خلاص صار منهم يعني اساطين السلف الجهابذه الجبال الجهابذه الأئمة الفطاحل الكل ينصحون ينهون عن المجالسه والمناظره والمجادله ومماشاد والمسايره ولكن في هذا الزمن صراحه مع الاسف لا يستمعون الشباب لا يستمعون للعلماء ولا يتادبون باداب طالب العلم ولا ينتصحون ولا انصحون بصراحه يعني نصيحه علماء او الان بصراحه زور بداخ وخسانكاي ولما قصدك قد هاوردكن أصواتهم قد قدبح صوتهم يا اخوان يا تلاميذ يا طلاب العلم أنصحون ولكن لا حياه لمن تنادي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت